ham al za'ina qamar izhib jibina walat مدل سمح فراس الحيدري غمر بنوري يسطع الوطني يا محلى الفشرب هالمسيه ومحب من هالحفل يبعث تحيات المحب من هالحفل يبعث تحيه يبعث تحيه على البهيه الولاده وغمر قلبه بسعاده على بهاي الولاد غمر قلبه بسعاده ابو <بزغل> فادي النور من واشه وتلاله زرع النور من واشه وتلاله يا حير اللي راقي يجمع كل خصاله جلت قدره الخالق تعال محال تشوف بالعالم مثاله محال تشوف بالعالم مثاله أحير بيا شواصفي وهو من الذهب أصفي أحير بيا شواصفي وهو من الذهب أصفي ابو فاطي ابو فاطي ابو فاطي, فاطي, فاطي, فاطي ولد حامي الضعيني قمر يزهيب جبيني ولد حامي الضعيني بجي ابو فاضي ابو فاضي ابو فاضي اليادي غاني موفرح و سعاده اليادي غاني موفرح و سعاده عليها ملح ما غرد فؤاده قلبه من البنيني بالشوق اريده قلبي يتحقق مراده اريد قلبي يتحقق مرادة هنا وفرحة وهلاغيل هلا بجيت بفاضيل هنا وفرحة وهلاغيل هلا بجيت بفاضيل بابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل ويل اتحم الضعينا قمر يزهب جبيننا ويل اتحم شلون جود لا تشف حليف الفضل والوعد انت شذب هذا اللي قال انا اوصفه مثل حدر علم الذهب اصفر مثل حدر علم الذهب اصفر ابو نفس الأبي فدوه روح لا اخيك ابو نفس الابيه IS dan あ ap ofural ا is idoh ips up us ips ips ips imahesek Aussie iansh it entsan ich. Bi-S呢? F-u-Fند eS? S- bufol. Dasy ha Liz' x. Dota هاليالا ولد سور العقيلة هاليالا ولد سور العقيلة دمعهم الفرح يجرب مسيلة تشم تشوفة من المهدة تشيلة تقلق انت للمحمة الكفيلة تقلق انت للمحمة الكفيلة كتب العز وفالجنب وجودك كتب بالعزعهوده وفالجنب وجودك ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل ولا قمر يذهب جبيننا ولا تحمل ضعنا قمر يذهب جبيننا Afadim, Afadim, Afadim. Afadim, Afadim. Al-Ni'la'l galopi yishrach gharami. Al-Ni'la'l galopi yishrach لجلك الجفن ودع منامي لأنك فرع من أصل الإمامي لأنك فرع من أصل الإمامي إلك أبعث سلامي تحيات وهيامي لك السلامي تحيات وهيامي ابو فاضل ابو فاضل ابو فاضل ابو طال قمر ذهب جبيننا ولاد حامي ضعنا قمر ذهب جبيننا ابو فاضيب ابو فاضيب ابو فاضيب للشاعر سيد سعد الذبحاو